كان يعيش في قرية من القرى وكان ما شاء الله وسيما جميلا لدرجة أن فتاة من فتيات القرية تعلقت به لشدة جماله. وفي يوم الأيام وقعت عاصفة في القرية فاستغلت الفتيات العاصفة وطرقت عليه الباب بالليل. وكذبت ودعت أن أهلها لا يفتحون لها الباب وأنها تريد أن يؤويها في هذه الليلة إلى أن تهدأ العاصفة. فاضطر أن يدخلها. ثم ذهب الشاب لقيام الليل كالمعتاد فلما ألقت الفتاة معطفها فإذا هي متزينة ومستعدة وكأنها تقول له هيتلك، والشاب الصالح بشر في النهاية فحدثته نفسه أن يفعل الفاحشة خاصة وأنه لوحده الآن والفتاة هي الراغبة فأراد أن يؤدب نفسه فوضع إصبعه على شمعة المصباح وقال لنفسه يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا كبر وصلى ركعتين ولما سلم فإذا الفتى لا تزال تنتظره فأخذ إصبعه الثاني وقربه من المصباح وقال يا نفس هل تستطيعين على النار صبرا يا نفس هل تستطيعين على النار فصلى ركعتين أيضا ولما سلم من الصلاة، فإذا نفس المشهد الفتاة المتزين التي تدعوه ونفسه تدعوه أيضا إليها وهو شاب ولا يوجد أحد يراه إلا الله، فوضع الإصبع الثالث وقال نفس العبارة يا نفس هل تستطيعين على النار صابر؟ قالوا فلم ينقض الليل إلا وقد مرر الشاب أصابعه العشر جميعا على النار. فلما رأت الفتاة هذا الموقف خرجت وذهبت إلى بيت أهلها تائبة خائفة من المشهد الملائكي الذي رآته. المهم مرت الأيام وجاء رجل إلى هذا الشاب فقال له لقد رأيتك وما رأيت صلاحك وما أريد أن أزوجك إلا ابنتي. فرضي الشاب وتم العقد ودخل عليها لكن أتدرون ما هي المفاجأة؟ لقد كانت العروس هي الفتاة التي دخلت عليه في تلك الليلة سبحان الله لما تركها ليلة واحدة بالحرام خوفا من الله أعطاه الله إياها طوال حياته بالحلال يا الله يا الله أخي الكريم أختي الكريمة هل تعلم أنك إذا كنت لوحدك ولا يوجد معك أحد إلا الله فإن تركك للمعصية في تلك اللحظة سيكون أحب إلى الله بكثير بكثير مما لو أنك تركت نفس المعصية وأنت أمام الناس نعم إن ربنا سبحانه ينظر إليك في الخلوة بنظرة تختلف تماما عن نظره إليك إذا كنت بين الناس ومن ناحية الأخرى إذا كنت تحصل في العبادة الواحدة على كمية معينة من الحسنات فإن نفس العبادة لو فعلتها في الخلوة لوحدك فسوف تحصل على حسنات أكثر الخلو بالله غالية عزيزة عزيزة لمن أحسن استثمارها من منا لا يذنب. كلنا أصحاب ذنوب وغالبا يكون عند الإنسان قلق من بعض السيئات والذنوب التي فعلها فكيف سيقابل بها ربه؟ وهل ستعذبه هذه الذنوب في قبره أم لا؟ طيب ما رأيكم أن نمسحها؟ نعم نريد أن نمسح الذنوب التي وقعت إلى أن نخرج منها بلا ذنب كيف؟ بسيطة في المستقبل إذا عرضت عليك معصية وأنت لوحدك وتستطيع أن تفعلها وليس معك أحد إلا الله فحاول قدر المستطاع أن تتركها سيغفر الله لك ذنوبك الأخرى بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عنده فيعطيك أجرا كبيرة. يا الله انتبه معي لاحظ في سورة الملك ذكر الله لنا جهنم ووصفها بأوصاف مخيفة ثم ذكر في النهاية الحل والنجاة فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فلا تصيبهم تلك النار لاحظ إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب. عندما فتحت الانترنت وظهرت أمامك صور مغرية ولا يوجد أحد معك فهل ستنظر أم لا؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. فتاة، تود أن تتكلم مع ذلك الشاب. إنها لوحدها وأهلها لا يعلمون عنها وليس معها إلا الله. فهل سترفع الهاتف وتكلمه أم لا؟ تقبل فتاة لعفيفة في الخلوة، إلا أن تأتيها مخافة الله بالغيب فلا تفعل ذلك، مع أنه لا يعلم بها أحد. تلك اللحظة تمسح ذنوبها جميعاً لهم مغفرة وأجر كبير كذلك أنت في العمل تستطيع الخروج الآن من العمل والغياب وتسجل نفسك حاضراً ولا يشعر بك المدير ولا أحد لكنك لا تفعل ذلك لأنك تعلم أنك ولو كنت لوحدك فإن الله يراك إنها الخشية بالغيب ومن خشي الرحمن بالغيب فسينجو من النار كل واحد لو سألناها عن هذا الذي ترك المعصية وهو لوحده فنجا من النار أين سيذهب؟ سيقول لك إلى الجنة طبعا لكن هل كنت تظن أنها جنة واحدة فقط؟ لا الذي يخاف من ربه في الخلوة لا يحصل على جنة واحدة بل يحصل على جنتين اثنتين الناس عندهم جنة واحدة وهو يملك جنتين اثنتين قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول أحد الصالحين كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان إذا الخلوة بالله غنية لكن ليس كل الناس يحسن تصرف أثناء الخلوة ليس كل الناس يفوز بها. بيني وبينكم والله أنا لا أخفيكم أنني الآن أخشى أن أستمر في ذكر فضل حسن العبادة في الخلوة فتظنون أني أبالغ وأنا والله لا أبالغ هذا والله كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوجد شيء واحد من عندي أتدري أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة عندما يكون لوحده إذا استمر على ذلك أتدري ماذا سيرى أمامه سيرى الله سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وصفاته يوم القيامة كما أنه يشاهد القمر ليلة البدر هنا في الدنيا عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه <تصفيق> وأجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة هو شعور لذة برؤية الله تعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم أي شيء أحلى من أن يكون الله الذي لا إله إلا هو متجليا لك قد كشف لك عن الحجاب وحجابه النور سبحانه فينظر العبد إلى الله ينظر إلى ربه سبحانه نظره لم يسبق أن رأى مثيلا لها كل هذا لأني خشيته في الخلوة طبعا هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ لاحظ لاحظ ترك العبد لذة المعصية أثناء الخلوة نسأله لماذا تركتها؟ فيقول لأن الله ينظر إلي إذن جزاءك أن الله سيعطيك لذة النظر إليه يوم القيامة. يا الله يا الله. طيب بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت. أنا الآن فعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله طيب ماذا أفعل الآن؟ طبعا عليك التوبة لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا شيء آخر تدري ما هو؟ أن تفعل العكس نعم من حسن تعاملك مع الله إذا عصيته وأنت لوحدك أن تفعل العكس أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد كما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات مثل ماذا يعني مثلا تصدق بالسر لأن صدقة السر تطفيق غضب الرب مثلا اركع بعض ركعات بالليل حيث لا يراك أحد اعمل عمل خير واجعله مستمرا طوال حياتك ولو كان بسيطا وحتى لو كان اطعام حيوان مثلا ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيته ولا زوجته ولا أحد <تصفيق> من حسن تعاملك مع الله إذا خلوت به أن تستشعر المحبة لأن المحب دائما يريد أن يخلو بمحبوبه فيكلمه ويشتكي إليه لهذا أفضل وقت لقيام الليل هو السحر وهو الثلث الأخير من الليل لأنه وقت التقاء الأحبة حيث تهدأ العيون تغير النجوم وتنام الجفون ولا يبقى إلا الحي القيوم قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. فحاول أن تكلم ربك في الخلوة وأنت تعبده لوحدك حب ورجاء وهيبة. فإن هذه اللحظات والله هي أحلى ما في الحياة. يقول داود الطائي والله لولا العبادة التي في الليل لما أحببت البقاء في دنياكم هذه. ويقول أحدهم والله إنه لتمر بي أوقات أقول إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به أنا الآن إذن هم بخير أخواني أخواتي يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه يتكلم يتكلم يدعوه يكلمه ولا يشعر بطولها من أحلى الدمعات دمعة الخل لا يعرف مع الكلام الذي أقوله أنا الآن إلا الذي ذاقه فهنيئا لمن كان بينه وبين ربه حب وعبادة وركعات في الخلوة فاستغل هذه الخلوة قدر مستطاع لأنك عموما إذا جلست لوحدك فأنت حر إما أن تفعل طاعة وإما أن تفعل أماصي والاختيار لك أرجوك شاهد معي الآن إعلانا انتشر بقوة هذا الإعلان يظهر فيه شخص يجلس لوحده ينظر إلى المحرمات في الإنترنت ويترك الصلاة انظر ماذا حدث اولا لك فاولا إياك أن تكون أول الخاسرين إذا كنت في خلوتك مع الله إياك إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم خلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أنهم يعصونه اتبه لا يكون الله عز وجل في قلبك هو أهون من ينظر إليك لأنه سبحانه عزيز أتدري أنه يستحي مننا؟ كما ورد في الحديث أنه يستحي مننا فمن باب أولى أن نستحي نحن منه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 وأستوفرك ودعيك وطيعك دام حبا في جمالك ورضى بما تختار وافعل ما تريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا